فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت تعن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان به حفيا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 وجعلنا لهم لسان صدق عرييا، وذكر في الكتاب موسى، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جان بالطور الأيمن وقربناه نجيا، ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا خَافُهَا رُوُنَ نَبِيًّا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 إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عريا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سميع ويقول الإنسان أيضا ما مت لسوف أخرج حيا ولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنزعن من كل شيعة أيهما شد على الرحمن عتييا ثم لنحن أعلم بالذينهم أولا كحتى من مقطيا ثم المنجل الذين اتقوا نذر الظالمين فيها جثيا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير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 ساعه فسيعلمون من هو شر ما وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا وبالباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخيرا رأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي إنما له ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن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 ما نعده لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إداء تكاد السماوات يتضطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدا دعوا للرحمن ولدا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 لَيَسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ لَتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَى وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ هَلْ تُحِسُّ هل مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا بِسْمِ اللَّهِ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرا لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن الرحمن على العرش استوى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 في الوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما ينحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيت انكاد تخفيها لتجازى كل نفس بما تسعى لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها واهوش بها على ظنم ولي فيها مارب اخرى والا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء الغير سوء إن آية أخرى لنريك من آيات الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إن ك كنت بناء قال قد أُوتِي تسألك يا موسى ولقد مننا عليك مبرة أخرى إذ أوحينا إلى أم فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الضم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أن تواخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري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 أناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولقد أرناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشرن فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي لكم لا تختروا على الله كذبا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 خرجاكم من أرضكم يريد أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ما ويذهب ويذهب بطريقتكم المثل فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقى وإم أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه, إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينه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 فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض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 فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك فاولئك لهم الدجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء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 ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى مَا من قيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآخر صالحا ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئك على أثني وعجلت إليك رب لترضى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها